بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تلك آيات كتاب والذي إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماءات بغير عمد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 وَجَعَلَ فِيهَا الرِّيَاحَ وَغَسَّى وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ قرم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وزنات من أناب وزرع وزرع ونحيل صنوان و هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بعض في وَإِنْ تَعْجَبِ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مَثَلًا وَأَنَّ رَبَّكَ لَذُو مَنْفَرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْنَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إن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 قَالُوا وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٍ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم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 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح ويسبح الراد بحمده والملائكة من خيفته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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ وَكُلُّ هُمْ وَبِلَالُهُمْ وَبِلَالُهُمْ بِالْغُدُبِ قل مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَتَّخَذُونَ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَمْلِكُونَ لَأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والبصير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 فَلَمِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسْيَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِهَا وَمِنَّا تُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتِغَاءَ حْلِيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ فَأَمَّا كما الزبد فيذهب زفاء وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال لَّالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ وَأَمَّا لَهُم مَّا فِي الْأَغْضَجِ جَمِيعًا لو أم لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم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 إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَاهَا بِالَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِتَاقَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيْسَى ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا وأقاموا الصلاة وأنفقوا رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم أولئك لهم رقب زََّ تُعَدن يدخنُونَغم ومن, وَمَن صَلَحَ منِنْ أَائِهِم وَأَزوهِم وَدُ الرجياتِ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 ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه قل ان الله لا يخيب من يشاء ويهدي اليه من أناب الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطُمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطُمَئِنُوا القُلُوبِ الَّذِينَ آمَنُوا امِنْ رَصَالِحَ حَاتِ طُوبَ عَلَكُمْ حُسْنُ مَآبِ قَدْ يَأْلِيكَ أَرْسَلْنَا كَفِيعٌ قَدْ خَانَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ الَّذِي أَرْهَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عليه توكلت واليه متعب ولو ان قرانا سجرت به الجبال او انقضت به الارض او كل ما به الموتى بل لناه جميعا أفلم يأت الأسنديد أفلم يأت الأسنديد آمنوا أن لو يشاء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 وَلَقَدْ سُهِلَ أَبْرَسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْنَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ أن تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زجن للذين كفروا مكرهم بل زجن للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَنْ يُبْرِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاكِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ من مثل الجنة التي ويد المتقون تجري تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وَأُقْبَ الْكَافِرِينَ الْنَارِ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أملت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآل وكذلك أنزلنا وكذلك أنزلنا حكما عربيا وَلَئِنِ اتَّبَعَتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْأَلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقُءٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَسْوَاجًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرْسُولٍ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ إِذَا مَشَاءُهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِت وَإِنْ كُنْتُمْ أُمَّ الْكِتَابِ وَإِنَّ مَا يُنَزِّلُكَ نَعُودُ أَوْ نَتَوَفَّى يَوْمَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ والله يحكمنا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفسه وَسَيَعْلَمُ كَانَ فِرْعَوْنُ مَن عُقِبَ الدَّهْرُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَن ومن عنده علم الكتاب